لم تكن شيئا مذكورا ثم بعدها كنت علقه. ثم من علقة قطر دم ما أضعفك متعلقة في الرحم والله لو اجتمع الأنس والجن بعلمائهم وخبرائهم وأجهزتهم وقالوا نخلق له شعره. ما خلقوا لك شعره. ما هو قلب ينبض مئة وخمسة عشر ألف نبضة في اليوم ولكن تغسل 36 وثلاثين مرة في اليوم شعره لا يخلقون لك شعره ثم بعدها من عليك المنان كتب لك الحياة ثم كنت قطعة لحم متعرجة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة مضغة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 كيف رأيته يا توه بعد القوة والله رأيته قد انطوى في أحد ممرات المستشفى على العربية أول ما رأاني استبشر فرح لأنه ما يستطيع يروح مثلي ومثلك ويناظر الناس فيفرح إذا رأى إنسان مر من عنده أفضل نزه له في ممر المستشفى فأول ما رأاني قال بل حرف الواحد الله يعاتيك دقيقة فلما أتيت عنده قال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 فأبصرت حرام ستسأل عنها وكل قطر دم ضخها قلبك إلى أذنك فسمعت حرام ستسأل عنها سواء اقتنعنا أو ما اقتنعنا فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما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 مواعيد وتعب يأتون أهله يجدونه قد سقط في السلم تثمن دمه يسقط عليهم في السيارة مغمى عليه يأتي يجول المكاتب يطلب الناس تكفون يا أخوان أنا ملف بنته اليوم وعندي غسيل بكرة تكفون لو شهر جد ذولي بعد كل هذا في خلال شهرين تعرف كم يوصل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 فوالذي نفس بيده ستذكرون هذه الكلمة كل من ناس يذكرها لأنها عامة ليست خاصة كل من لم يتأدب مع الله فوق الأرض سيؤدب في كثنه تحت الأرض ثم يؤدب خمسين ألف سنة يوم العرض ليس بعض بل كل.